جوال الخير يا أخيتي يا أخيتي يا ليت يا ليت كل الشباب مثل أخي كم كان يناديني ويردد يا أمه يا, يا أمه يا حبيبتي إلى متى يا أمي إلى متى هذه الغطفلة لم أتحمل ذلك منه فبكيت وضممته على صدري كنت أشعر أن سماء قلبي كانت ملبدة بغيوم من سوداء كثيفة لا إله إلا الله كل هذا ما شاء الله ما شاء الله ولدك والله نعم الولد أسأل الله أن يرده إليك سالما معافى معك الدكتور المختص معك الدكتور المختص يا أخيت يا أخيت يا ليت يا ليت كل الشباب مثل خالد فقالت له الذي تعني أين هو فقال بنسأل من طرف فقال بنسأل من طرف قالت رحت لها أرجو قالت رحت أرجو قالت رحت لها أرجو قالت تذكرت وهو يقول لها قول رسولنا عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة الدنيا الدنيا ملعونة يا أمي ملعون ما فيها ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما واناه كم كان يناديني ويردد يا أمي يا أمي يا حبيبتي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا عليك يا أمي يا حبيبتي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة يا أمي يا حبيبتي وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن قصص النساء، من قصص النساء المشرفة، أقف عند تلك النموذج والتي ذكرتها إحدى الأخوات، ذكرت عن جارة لها تدعى أم خالد تقول كنت قد انقطعت عنها أكثر من سنة. وعن زيارتها فقررت زيارتها وذهبت إليها ذهبت تقول فوجئت حقيقة وأنا أرى ذلك التغيير في حياتها في سلوكها فابتسمت وقلت لها ما هذا الذي أرىه يا جارتي فقد كان صوت الغناء والموسيقى هو أن في هذا البيت نظرت إلي فقالت الحمد لله لقد عفان الله من تلك المنكرات تقول قلت لها وكأني قسمت عليها الله أكبر تغيير مفاجئ من الموسيقى والغناء إلى القرآن فقالت نعم من مزمار الشيطان إلى كلام الرحمة قلت لها ما شاء الله الآن تقولين عنه مزمار الشيطان فقاطعتني وقالت كفى يا أخيتي أرجوك أن تكون عونا لي فقد اخترت طريق السعادة لقد وجدت الحياة الطيبة وجدت أنسي وسعادتي وأنا وأنا أقبل على طاعة الله تقول والله لا يهمني الآن إلا سلامة ولدي خالد قلت لها لماذا أهو مريض قالت نعم لقد تعرضنا لحادث قبل أسابيع ونحن في طريقنا للعمرة ومنذ ذلك اليوم وهو في المستشفى في غيبوبة تأمه لا يشعر بمن حوله فقلت لها هوني عليك يا أخيتي بإذن الله هو تحت رحمة الله وسيشفيه ويرجعه إليك سالما فقالت والله منذ, منذ أن توفى والده لم يكن يؤنس غربتي ودنياي إلا خالد فقد عافاني الله عفان الله من هذه المنكرات ومن تضيع الأوقات بل والله كانت نوازع الخير ونداءات التوبة تجول في خاطري منذ أكثر من سنة حين اهتدى خالد واستقام مع الله وتغيرت أموره تماما لما اهتدى وفتح الله عليه هداني الله به بعد ذلك وعلمت حينها كم أنا مقصره مع الله كم أنا مصرطة في طاعة الله كم كان يجلس إلي ولدي خالد ويترفق بي ويتودد إلي فلم يكن ينصحني نصحا مباشرا بل والله كان يقرأ علي أحياناً فتوى تحريم الغناء وأحياناً يسمعني شريط حول مصائب المنكرات وأحياناً ينبهني, ينبهني أن الله سيحاسبني على هذا الوقت الذي يضيع في غير طاعة كم كان يناديني ويردد يا أمه يا أمه يا حبيبتي لو كان يوم القيامة وأوقفك الله سبحانه بين يديه ووضع الميزان أين ستجدين الغناء هل ستجدينه في كفة الحق الذي يحبه الله ويرضاه أم في كفة الباطل الذي يبغضه الله ويحبه الشيطان فيلح علي أن يسمع مني إجابة تقول والله كنت لا أملك إلا أن أقول بل, بل سيضع الله الغناء في كفة الباطل فيضحك ويقول يا أمه يا قرة عيني لقد أفتيتي نفسك بنفسك أن الغناء حرام بلا شك حتى لو أفتبح شيء شيخ الدنيا كلها كم كان يحدثني عن ناس المسلمين في بلاد كثيرة من العالم وأحوالهم ونحن ونحن مشغولون بالغناء والقنوات كأن سكارا لا نعي ولا نبالي ولن أنسى مساء ذلك اليوم تقول لن أنسى مساء ذلك اليوم عندما رآني في المجمع أتسوق لوحدي وقد رآني أتكلم مع البائع من دون حياء ولا حشمة وعندما عدت إلى البيت عدت إلى بيتي فإذا فإذا هو ينتظر فجلس يبكي جلس يبكي بين يدي وكأنه يقول لي هذا الذي أملكه يا أمي والله تقول يا أخيتي جلس يبكي وهو يردد إلى متى يا أمي إلى متى هذه الغفلة لم أتحمل ذلك منه فبكيت وضممته على صدري كنت أشعر أن سماء قلبي كانت ملبدة بغيوم سوداء كثيفة وشيئا فشيئا أخذت تنقشع حتى ظهرت السماء وهرت السماء صافية كأنما هي ترتسب وبعد محاولات كثيرة معي لم يمل ولم يكل حتى انقدحت شرارة التأثير بكلامه في قلبي قررت أن أنخلع من ذلك العالم كله أقسمت من, يومها أقسمت من يومها أن أكون كما يحب وأن يكون رضا الله وطاعة الله هي همي وغايتي بدأت تدريجيا أتغير وأجاهد نفسي حتى أعانني الله بدءا من تلك الليلة تلك الليلة التي دخل علي خالد في آخر الليل دخل علي غرفتي وأنا أصلي من الليل وما إن انتهيت حتى رأيته رأيته يسجد مباشرة سجدة طويلة وكأنه يسجد شكرا لله حتى سمعته يبكي حتى سمعته يبكي وهو ساجد فوالله لقد لقد سكبت سجدته في قلب اليقين والضبين فلما تمالك نفسي أقبلت عليه وأحتضنه وأبكي معه فقلت له انظر يا ولدي ماذا جمعت لك لقد جمعت لك في هذا الكيس عشرات الأشرطة من الأغاني التي اشتايتها في الماضي جمعتها لك لتحرقها أو تتلفها فقال لي وهو يقبل رأسي لك علي يا أمي أن أبدلك خيرا منها حتى فاجاني بعد فترة وهو يعطيني نفس الكيس مملؤ بأشرطة قد استبدلها بالقرآن والمحاضرات والله تقول لقد فرحت بهذه المفاجأة ومنذ ذلك اليوم لم أسمع أغنية أبدا منذ تلك اللحظات تجددت حياتي يا الله أين كنت عن هذه السعادة يا الله أين كنت عن هذه الحياة الطيبة بل والله لازلت أتعجب كيف كنت أضيع وقاتي بين القنوات والقيل والقال بين الأسواق والمجمعات فالحمد لله الذي عافاني وهداني وأكرمني الحمد لله الذي أنقذني وجعل هدايتي بولدي تقول الأخت والله لم أستطع أن أكتم دموعي وأنا أردد لا إله إلا الله كل هذا ما شاء الله ما شاء الله ولدك والله نعم الولد أسأل الله أن يرده إليك سالما معافا فهممت لأستأذن منها بالخروج وأنا أقول لها سأتصل بك غدا لأطمئني عليه ولا تحزني يا جرتي فإن الله أرحم به منا وفي أثناء هذه اللحظات تقول رن جرس الهاتف وتوالى رنينه وكنا بعيدين عنه فاستأذنتني لترد عليه فقالت نعم معك أم خالد فلما أجبته كأنه تلجل جو الطرق فقال لعلك تأتين إلينا في المستشفى معك الدكتور المختص بولدك ففزعت فرأيت في وجهها الفزع وهي تلح عليه وتستحلفه ما الخبر أسألك بالله ما الخبر هل أفاق ولدي هل هو بخيرين الآن فأصر عليها بإذن الله هو بخير لكني أفضل مجيئك تقول الأخت رافقتها توجهت معها للمستشفى والهواجس تداخلنا والهموم تطاردنا ولسانها لم يقف من ترديد من ترديد سترك يا الله اللهم هون علي مصيبتي وما إن وصلنا حتى هرولت هي إلى غرفة المختص وإذا بها تجد عم خالد في غرفته تجد عم خالد في غرفة الدكتور وعينيه قد امتلأت بالدموع فقالت له ما الذي حدث هل أفاق خالد فخرجت تريد غرفة العناية وإذا بالدكتور يقف في وجهها فقال لها يا أخيتي يا أخيتي يا ليت يا ليت كل الشباب مثل خالد فقالت له ما الذي تعني أين هو فقال بلسان المطرب، فقال بلسان مضطرب البقاء لله قالت لا تقلها أرجوك قال البقاء لله قالت له ماذا تعني قال البقاء لله لقد تغمده الله برحمته فرأيتها تسقط أمامي تقول الأخت والله رأيتها تسقط أمامي أسرعت ممسكة بها ولم تتمالك نفسها من البكاء وهي تردد لقد سقطت كل أركاني من زوجي وولدي لقد لحق بأبيه حتى أنت يا خالد تفارقني وتتركني تتركني لمن من يواسيني من يعزيني من هو عوني ورصيدي في غربتي أمسكت بها تقول الأخت وأنا أرفعها أذكرها أن الصبر عند الصدمة الأولى وهي تردد إن لله إنا لله وإنا إليه راجعون، فغطت وجهها بكفيها وبكت بكت ولسانها يلهجوا بإنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله ثم رفعت رأسها فسألت دموعها على وجهها وهي تتذكر خالد وما كان يوصيها به ويعلمها فهو فهو شيخها كما كانت تناديه تذكرته عندما كان يواصيها في لحظة حزنها على أبيه تذكرته وهو يقول لها قول رسولنا عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة الدنيا, الدنيا ملعونة يا أمي ملعون ما فيها ملعون ما, ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عادت إلى بيتها فلما دخلت غرفتها تقول الأخت ولم أستطع تركها فوجدت كتابه على سريرها الذي كان يقرأه عليها كل لي كتاب رياض الصالح وهي تقرأ على غلافه إهداء من قرة عينك خالد فلم تتمالك نفسها تذكرته وقد كان يجلس معها جلسة قبل النوم فكان ينسها بين الوقت والوقت تارت حكاية ثم يعلق بعدها وتارة حوار عن الجنة ونعيمها وتارة عن النار واهوالها ومواعظ عن الحياة والممات أمسكت بها تقول ذكرتها وقلت لها هوني عليك إن الله أرحم به منك فكفكفت دموعها وتحاملت على نفسها واتجهت لتتوضأ ثم تصلي تصلي ركعتين بين يدي الله وأخذت تردد في الركعتين قول الله واستعينوا بالصب والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشع واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشع تقول فلما انتهت وجدتها قد ذهبت للهاتف ذهبت تجر خطاها صابرة واحتسبة أعطت للمذكرة وقالت املي علي الأرقام فبدأت تتصل على جارتها وأقاربها بدأت تتصل بقلب مليء بالإيمان وهي تسلم عليهم بصوت متهدج وتقول لهم لقد مات خالد مات ولدي خالد وسيصلون عليه بعد العصر فلا تنسونا في هذا الموقف وبلغوا من تعرفون أخذت تتصل بكل من تعرف وهي تردد لقد مات خالد ولدي وسيصلون عليه بعد العصر فلا تنسونا في هذا الموقف وبلغوا من تعرفه أخذت التصل لتجمع أكبر عدد من المصلي على ولدها الحبيب فوجئ الناس وعلى رأسهم عم خالد بهذه الجموع الحاشدة التي تدفقت على المقبرة وامتلأت بهم نواحي المكان فكانت آية والله لهذا الشاب الذي لم يتجاوز العشرين من عمره وبعد أن نفض الناس أيديهم من تراب القبر فجلس بعضهم حول القبر وقام فيهم إمام المسجد الذي كان خالد من جماعته قام يعظو الناس ويذكرهم بالموت ولقاء الله حتى تعالى البكاء من زملاء خالد الذين كانوا يدرسون معه أما أمه تلك المرأة الصالحة فقد كان هذا اليوم يومها والله هذا اليوم هو يوم تبعتها صبرها لا إله إلا الله عجبا لها حين أقبلت النسوة لتعزيتها حين أقبل النساء لتعزيتها واجتمعنا في الصالة خرجت إليهن متماسكة متهللة الوجه مستنيرة كأنما هي غير مصابة بهذه الفاجعة لكن القلب ينبض ببكاء وحزن لكن القلب ينبض ببكاء وحزن على خالد وفقده ثم قالت لهن بصوت نشيج يتلجلج لقد لقد علمني ولدي خالد أن الميت يعدب ببكاء أهله عليه فلا مكان للبكاء اليوم إنما هو الصبر والرضا بقضاء الله ثم إنه علمني أن الذي يموت بخاتمة حسنة يرجى له خير من الله ولدي خالد يرجى له خير فقد كان من أهل الصلاح والخير حتى سكت النساء لحظات ثم انخرط كثيرات منهن في بكاء جديد فلله درك يا أم خالد ورضي الله عنك وعن ولدك لقد جددت روحا إيمانية لمنهج الصالحات وما كنا عليه من صبر ويقين فكانت نموذجا رائعا على ما يمكن أن يصنعه الإيمان بالنفوس فأين نساؤنا اليوم أين نساءنا اليوم؟ أين التي تجددنا نسير الصالحات؟ أين التي همها وأوقاتها كلها لله؟ أين التي لا ينقطع قلبها تتلدد بالقرب من الله؟ ولا يفتر لسانها من ذكر الله؟ همها كيف أرتقي بطاعة الله؟ همها كيف أتقرم في يومي هذا بقربة أو بعمل لله وفي الله؟ كم نحن بحاجة والله لتلك النماذج؟ نحتاج إلى تلك النماذج الطيبة الطاهرة إلى قلوب تخشى الله؟ إلى قلوب تعظم الله وتنتظر لقاء الله نحتاج إلى قلوب سمت تبتغي في الدوس الجنان عند الملك المنان نحتاج إلى تلك التي ليلها ونهارها قريبة من الله في حزنها قريبة من الله عند فرحها قريبة من الله بكل حركاتها وسكاناتها فلله ذرها وكثر الله في الأمة أمثالها فلله ذرها وكثر الله في الأمة أمثالها